Book 2 45. Khamsatun arbaun Khamsa wa arbaun Elokuvissa Fis sinema Fi el sinema Haluamme elokuvateatteriin Nuriidu zahaba ila sinema نريد الذهاب إلى السينما. بيوري اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. دام الفيلم جديد تماماً. الفيلم جديد تماماً. ميسا أين شباك التذاكر؟ أين شبكة التذاكر؟ لا أتوقع في الأرباح هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال أماكن خالية؟ متى سيسمح سلبي بوماكسا؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Milloin esitys alkaa? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Kauanko elokuva kestää? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Voiko هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ <تصفيق> أريد أن أجلس في الخلف. <تصفيق> أريد أن أجلس في الخلف. هل أجلس في الأمام. أجلس في <تصفيق> الأمام. هل أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط Elokuva oli jännittävä كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا Elokuva ei ollut tylsä لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا Mutta kirja, johon elokuva perustui ولى بارامبي. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. مين قال أستا كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ مين قال أستا كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون? Oliko englanninkielisiä tekstityksiä? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية? web www.book2.de Löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.